بسم الله الرحمن الرحيم قرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق ايه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن ولاه يا رب صل على النبي اله عدد الخلائق حصرها لا يحسب ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين وبعد فأصل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنة ونجاتها من النار وقفنا في كتاب سد العرف فن الصرف إلى قول المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين قال الباب الأول في الفعل وفيه عدة تقاسيم التقسيم الأول إلى ماض ومضارع وأمر ينقسم الفعل إلى ماض ومضارع وأمر فالماضي ما دل على حدوث شيء قبل زمن التكلم نحو قام وقعد واكل وشرب، وعلامته أن يقبل تاء الفاعل نحو قرأته وتاء التانيث الساكنة نحو قرأت هند صلوا على الحبيب. الشيخ رحمه الله قسم الفعل إلى ثلاثة أقسام ماضم ومضارع وأمر ماضي عرفوا بقوله ما دل على حدوث شيء قبل زمن التكلم قال مثل كلمة أكل أو شرب أو جلس اذا جلس هذه فعل ماضي فإذا قلنا مثلا جلس زيد تكلمة جلسة تدل على حدوث شيء وهو الجلوس قبل زمن التكلم يعني قبل أن يتكلم المتكلم كان الجلوس حصل فهمت ولا هو التعريف الايه علامته أن يقبل احدى التاءين اما تاء الفاعل واما تاء التأنيس تاء التأنيس وهو ما أشار عليه المؤلف صاحب الألفية في قوله بتا فعلت واتت يعني بتاء فعلت ليتاء الفاعل واتت ليتاء التانيس فتاء الفاعل زي فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا تاء التانيس فقالت امرأة العزيز بسم تاء التانيس الساكنة وذي تاء الفاعل تاء الفاعل تاء متحركة ان كانت الحركة ضمت بمتكلم فقلت وان كانت مفتوحة تاء مخاطب اأنت قلت للناس وان كانت مكسوره تبتا مخاطبه إيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إذن عندنا ت ت ت ت ت متكلم صاحب شيخ احمد وتا مخاطب وتا و المكسوره تا مخاطبه ده اسمها طبعا لإخل. ده اسم لانها ضمير نتائج التانيث هذه اولاد ايه ساكنه المضارع ما دل على حدوث شيء في زمن التكلم أو بعده فهو صالح للحال والاستقبال يعني ما مثلا الشيخ أحمد يقرأ القرآن كلمة أحمد يقرأ القرآن كلمة يقرأ تدل على حدوث شيء وهو القراءة إما في الحال يعني الآن وإما في المستقبل أولاد ولا طبعا أي فعل مضارع يدل على الحال أو الاستقبال لكن إذا دخلت الصين أو سوف جعلته للإستقبال لو قلنا مثلا سيقرأ القران أو سوف يقرأ القران إذا الفعل لا يدل على الحال انما يدل عليه على الاستقبال ما يعينه الحال لام الابتداء ولا وما ما يعينه الحال عارف يا يعني إيه ما يعينه لحال صلوا على الحبيب إذا قلنا مثلا اختنا الكريمة تشرب الشاي. تكلمة تشرب الشاي تدل على حدوث شيء وهو الشرب صح ولا الشرب ده ممكن بتشرب الآن وممكن بعد شوي صح ولا طيب إذا أردنا أنها تشرب الشاي الآن نجيب اللام نجيب أرد إيه شفوا الله جل وعلا حكى عن سيدنا يعقوب قال إني لا يحزنني أن تذهب به شوف كده إني لا يحزنني دي بنت لم لتدى معنى لم تدى يعني بدأنا بها الكلام دي أصبح أي لا يحزنني فلم يتدى بي إما تدخل على اسم زي ولا عبد مؤمن وإما تدخل على فعل زي لا يحزنني بعكس لم الجر تبى مكسورة لله ما في السماوات وما في الأرض أقول مثلا الكتاب لزيد أو لمحمد طيب إني لا يحزنني أن تذهبوا به لا لا إني لا يحزنني يعني الآن سمت ولا؟ يعني سيدنا يوسف سيدنا يعقوب عندما قال لأولاده إني لا يحزنني أن تذهبوا به لا يحزنني إذن هذه لم عندما دخلت على المضارع جعلت يدل على الحال ولا دل على الاستقبال سمت ولا؟ لو قال, لو قال يحزن الإبنون اللام يبقى هذا الفعل ايه آه قد يرد الحال او قد يردي عندما دخلت عليه لم نبتدأ مع لم نبتدأ يعني اصبح الكلام افتدأ به الكلام صح ولا لا طيب وكذلك لا وما النافية تامي شوف ما هو لا يحب الله الجهر بسو من القول لا يحب الله الجهر بسو من القول هذه لا أصبع ده دوله على الحال دوله على إيه؟ الحال يعني لو قلت مثلا لا أحب شرب الشاي الآن يعني لكن ممكن برأسه تحب فيمتوا أن لا تفهمني يا أولادي؟ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري يعني الآن مش مستقبل لأنه ممكن في المستقبل يموت فيمتوا ولا؟ لا يبقى وما تدري نفس الآن يبقى ما عندما دخلت على عن مضارع أصبح زمنه إيه الحال وكذلك لا لها لا, له لا يحب لا عندما تدخل على عن مضارع يبقى أصبح زمنه إيه الحال صح يا أولادي وكذلك لم الابتداء لم يا أولادي الابتداء خلاص سألني قبل ما هو لا يحب الله سبحانه وتعالى الجاهل بالسوء لكن ده فعل مضارع ده له زمنام يا في الحال يا في الاستقبال فهمتوا أن لما دخلت عليه كلمة لا أصبح زمن الحال الله جل وعلا يخاطب المؤمنين لا يحب الله جاهل بسوء من القوم أن يعني في حال خطاب لكم يحنزوا القرآن لكم الآن فهمتوا أن مش معناها نحبش السوء في المستقبل يعني وقت الخطاب نفسه انت بتشرب لكن لما اقولك لك اتفضل الشاي يقول لا احب شرب الشاي يعني ممكن في الوقت ده انت تكون شرب شاي او ساعات تشرب الشاي دلوقتي تمام اه يعني انا لو ما طالما بصفتي بحضرتك لا دي زمان الشرب قرينه تدل على اني قاصدتي لا تحب شرب الشاي الان لكن لو عايز لن اصبح المضارع منفي في المستقبل لن اشرب الشاي يعني في المستقبل لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع لنا موسى فعندما تدخل لن على المضارع يبقى اصبح نفي وفي المستقبل فهمتوا ولا لما تدخل لا على المضارع يبقى اصبح نفي فين في الحان سمعتوا ولا طب لم لما تدخل على المضارع يبقى اصبح نفي في الماضي لما يقول المخرجه لم تحضر يعني فيما مضى فهمتوا أن لا يبالى لها تفيد النفس يبتن في المضارع في وقت الحال صح سيدنا طيب ما يعينه للاستقبال السن وسوف ولن وأن وإن شوف سيقول الصفاء من الناس سيقولوا يبتسن عندما دخلت على المضارع جعل الزمن في المستقبل القريب وتاملوا الآية الكريمة سيقول السفهاء لا تدع يا رسول الله ان ممكن بعد نزول القران مباشره سيقول السفاهه من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليه يبثين تدلوا على ان الفعل دا المستقبل القريب ولا سوف يعطيك ربك فترضى دا المستقبل البعيد سنته لا طيب لن تنال بر حتى تنفقوا لن تنالوا دا في المستقبل لا مش بعيد وقريب قريب يعني إن تدل على النفي في المستقبل قد يكون قريب أو بعيد يعني. طيب وأن تصوموا خير لكم وأن تصوموا وحب أن أتعلم مش تعلمه تعلما وحب أن أتعلم النحو وحب أن أحفظ القرآن طيب إن, إن الشرطية إن ينصركم الله فلا إن ينصركم الله في المستقبل حتى لو دخلت على الماضي يبقى زمن مستقبل برضو ان احسنتم احسنتم لانفسكم لانه ده ماضي لفظا لكنه مضارع معن. اذا الفعل مضارع. الفعل مضارع يا أولادي زمنه اما الحال واما فما ما الذي يعينه للحال؟ احنا قلنا لم الابتداء وما ولا, ولا ان صح؟ ما الذي يعينه للاستقبال؟ السين وسوف أيوة. صح كذا طيب علامه المضارع ان يصح وقوعه بعد لم وان يبدا بحرف من حروف المضارعه صلوا على الحبيب خذوا بالكم اهو القرآن القران احمد يقراه اقول لم يقرأ كل كلمه تقبل لم يبدا فعل المضارع والمضارع هذا لا بد ان يبدا بحرف من حروف فنيت وزي الهمزه اقرا القران النون نقرأ القرآن الياء يقرأ القرآن التاء أنت تقرأ القرآن دي ولادي بسموه حروف المضارعة حروف يا ولادي؟ ومعنى المضارعة يعني معناه المشابه فإذا قلنا مثلا كلمه ضاربة شوف ضاربة ده فعل ماضي إذا أردت أن أجعله مضارع أقول يضرب يتبقى كذلك يضرب لماذا سمي مضارعا لأنه ضارع اسم الفاعل فنقول ضاربوا انظروا إلى هاتين الكلمتين يضرب هنا نفسها ضارب دي مكونة من أربعة أحرف وضارب من مكونة من أربعة أحرف الحركات والسكنت فيها نفسها هي نفسها حركة سكون كسرة ضم حركة سكون كسرة ضم هي نفسها الزمن نفسه واحد يضرب الآن يضرب غدا ضارب الآن ضارب غدا عشان كده الفعل ده سمى ولده الأوسط المضارع لأنه الوحيد الذي ضارع اسم الفاعل يضارع. أنت لا ها؟ يضارع. يضارع. ها؟ المضارع معناها المشابهة أقول أحمد ضارع رضوان يعني شابهه فالمضارع يشب من الفاعل شبه لفظي وشبه معنوي الشبه اللفظي الشبه اللفظي يعني في الشكل صحيح شخصين في الشكل ده أربعة أحرف ده أربعة أحرف ونفس الحركات والسكنات ويشبه ايضا في الحلوة في الاستقبال واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض هي نفسها اجعله في الارض خليص صح؟ شوف يا ولدي بكت معا شخنا اشربوا هي نفسها يشربوا هي نفسها اشاربوا صح يا شباب؟ مفهوم؟ مش ولا؟ طيب اخونا الشيخ بيسل عبدالعزيز يعني هو الصلاح للنحاء انه إن قد يقبل لم بس مش معنى يقبل لم بس مع علامات كثيرة ما عندنا حروف النص مختصة بالمضارع يعني أن ولن وكي فحروف الجزم لم ولما ولا إنه هي ولم بس خصة بالمضارع فيم سولاد ولا لا في علامات أخرى لكن وسن وسوف لا تدخلان إلا على المضارع فقط لكن القضية أولادي إحنا بنادي علامه مميزه وخلاص لكن مثلا مثل لما نقول إيه إل مائز الشخ عبد العزيز من الشخ احمد نقول الشخ احمد مثلا طيتك مدوره وطيتك مش مدوره ولا بس نادرة وأنت مش لابس نادرة لحيتك غ غزيرة وأنت لحيتك خفيفة لابنتك بتصور دهقول هاي لامه هي ي هاي... يطلعه طول على نجيب على ما خلا تفنت لا صبر يا سيد لا ليس بالضروره لانه ممكن حرف الحرص ماضي يعني مثلا لما اقول اكرم زيد اخاه بدأ بحرف همزه ومع ذلك فعل ماضي ايه العلامه هكذا العلامه احنا قلنا علامه الماضي يقبل تاني اقول اكرم هند أختها لكن ما نفحت اقول لم اكرمه صح ولا طيب نرجس الدواء يعني وضعت فيه نرجس يعني بدأ بالنون ومع ذلك فعل ماضي طيب يسر الله الامر ها بدأ بديها ومع ذلك فعلا ماضي لأن يقبل تاية التانيس خد قاعدة يا شيخانا أي كلمة تقبل تاء التانيس هي فعل ماضي سواء بدأ حفظ مضارعة أو لم تبدأ إحنا اللي يعني تعرف زي ذا حرف مضارعة تدخل لم إن قبلتها يباود المضارع يعني مثل أقرأه أقول لم أقرأ أكتبه أقول لم أكتب فيم تشهنا؟ أقول واضحة طيب فالهمزة المتكلم كم أشياء عبد العزيز؟ يعني حروف أنية والهامزة للمتكلم زي أقرأوا زي اسمه هامزة للتكلم وأما النون للمتكلم مع غيره أو للمعظل نفسه ثلاثة على الحديد يعني إذا قلنا يا ابني نحن نقرأ الدرس نقرأ يبدأ المتكلم معه وإذاك مثلا سيدنا الشيء رحمة الميجي يناقش إن الدكتوراه أحيانا بعض الباحثين يقول ونحن نرى خلاص اقول مثلا ايه رأينا في البحث كذا او نرى يعني توصلنا الى كذا توصلنا الى كذا فهمت ولا فدال المتكلم معه غيره صح ولا طب هل كتب بصرة معه احد يبقى هنا اراد ان يعظم نفسه فهمت ولا يا ولادي فهمين يعني ذا الامير او الملك يقول امرنا بكذا ولا عظيم اعظم ايه من الله عز وجل شوف إنا نحن نزلنا الذكر وان له الحافظون إنا بلغة العظمة فيم تبني ولا؟ لا طيب قلنا يا نار قلنا في بعض الناس يقول لك من باب الخطأ يقول قال فالما دمنا الدل على الفاعل وهي لا في فعل معه اسمنا ايه العظم كذلك هو نحن نقص عليك أحسن قصص نحن بلغه العظمة نقص مش أقص يبنون دي المتكلم معه غيره او للمعظم إيه اي يبقى العظمه دي فهمتوا ولا لا. طيب اما التالي المخاطب مطلقا التالي المخاطب ايه التالي المخاطب مطلقا مش كده ولا لا لا. أي اي المخاطب مطلق يعني ايه كلمه التالي الم... يعني نقول مثلا انت تقرا أنت. ها لا لا لا لا. طيب الياء للغائب المذكر وجمع الغيبة يعني مثلا أحمد يقرأ القرآن أحمد يقرأ هو يعني مش كده ولا هم يقرؤون يقرؤون يبقى اليادة للغيبة شخص أو أشخاص غائبين يعني طيب التاء للمخاطب مطلقا مطلقا أقول أنت يا محمد تقرأ القرآن وأنتما تقران القرآن وأنتم تقرؤون القرآن, القرآن وانتن تقرأينا تقرأين القرآن فهمت ولاد ولا لا؟ الخطاب مطلقا معنا مطلقا يعني المفرد والمثنى والجمع علامة اللي خلاص احنا خلاص عرفنا نأتي للأمر الكلام ده محتاج سرح ولا واسب الأمر ما يطلب بي حصول شيء بعد زمن التكلم حصول شيء يا أولادي حصول شيء بعد زمن التكلم هنقول لي لشيخ أيمن يقرأ الدرس. يقول يا لأولاده والحار يلا ويفتح الكتاب. يبقى بعد زمن التكلم هيحصل للسؤال السير. فهمتوا ولا؟ يبقى حصل شيء بعد زمن التكلم. يعني حصل شيء في المستقبل. فهمتوا ولا؟ مش أثناء التكلم. لا بعد التكلم لما يعرض الأمر. يعني في أمر وفي معمور. يا بني نعم أقم الصلاة. طيب اذا اكل الصلاة يعني في المستقبل يبقى حصول شيء اللي هو اقامه الصراع بس في المستقبل هو ده فعل الامر العلامه ان يدل على طلب ويقبل يا المخاطبه عارفين ازاي يا اولاد لما اقول اجلس أقول اجلسي يا مريم كوني دي اسمها يا المخاطبه اولاد شفت ادي دي كوني دي اسمها ايه المخاطبه الكلمه اذا دلت على الامر ولا تقبل يا المخاطبه نسميها في النحو اسم فعل امر مثل كلمه صح بمعنى اسكت الفرق بين اسكت وصح اسكت فعل اقول يا ابنتي اسكتي لكن ما نقولش يا بنتي صحي فهمتوا ولا لا فده اسم فعل امر واسم اولاد ايه يدل على الأمر ولكن لا يقبل علامته خلاص فهمتم؟ ولا مش فاهمين هو الشيخ بيسال ان الأمر ده الأمر في علم البلاغة معروف إذا كمل أعلى ده امر حقيقي اذهب إلى فرعون إنه طغى ده أمر حقيقي إذا كمل أدنى الأعلى يسمى فعل دعاء مصر ربنا يغفر لنا ذنوبنا. يبقى النورس يغفر فعل أمر. دول فعل يا أولادي. إذا كمل مساوي مساويي. وسمى تماصيا. لو سمحت يا شق أحمد. يقول لي شق صيد. أذل لفرة المغرب. يقول أنتي يعني التمين عشان تأمرني. لا ده يقولي عن لو سمحت بس من دلالة على فهمت ولا؟ يبقى من الصديق لصديقه يسمى التماصيا. فهمت ولا؟ بس عدد شغله أنا وما فيه. ولذلك ما الخطأ؟ من الخطأ اللي بيحصل من بعض المدرس اللغة العربية يقول لك إذا فعل امر ده خطأ ده اسمه فعل إيه؟ حتى لا إنه هي إذا كات من الأبنى اسمها لا إدعائية ربنا لا تؤاخذنا ما تقولش لا ناهية فهمت ولا؟ صح لدن ولا؟ تو اسمها. تسمع إنها الطلبية تسمع طالب هذا في عام يسمع النهي ويسمى الدعاء فعندما نقرأ القوم الله جل ربنا لا تؤاخذنا الناسين وصنا لا تؤاخذنا دي اسمى لا الدعائية ولا؟ صح كده طيب يلا يا ابنها اسمى ولا فعال اقرأ ابنها اسمى لا يا شيخنا نيال يقرأ ابنها اسمى الحمد لله انت فهمت الشرح مش محتاجة كثير امم أولا يا سيدنا يقول مثلا الشيخ أحمد اللي مريزه أنه لابس نظارة وصفه حلو في القرآن ممكن أقول الشيخ أحمد اللي مريزه صفقراته ويقوله فهمت ولا فهم العلماء بعضهم بعضهم وذلك كثير يعني قال علامته يدل على طلب ويقبلها المخاطب بعضهم استبدل بها المخاطب بلون التوكيد سيا وده الشيخ اللي هو ابن مالك قال كده يعني أه؟ والأمر, والأمر إن لم يأكل النون في محل هو اسم نحو صهوة حيهل والأمر إن لم يأكل النون في محل يعني إن لم يقبل نون التوكيد إن لم يقبل ايه أي بعضهم يعني إذن خد بل ساعتك النحان قسموا إلى فريقين بعضهم قد يدل على طلب ويقبل نون التوكيد اجلس اجلسن او اجلسن بعضهم قال لا هنستبدل نون التوكيد بها ايه يا المخاطبه اجلس اقول اجلسي ايسر شوي بس لك هي ايام ولا تقدر اسماء الافعال يلا صلوا على الحبيب مش إحنا ولد قسمنا الفعل إلى كم إلى كم ها ماض ومضارع وأمر. برضه اسم الفعل برضه اسم الفعل ماضي واسم فعل مضارع واسم فعل ماض أمر. قلنا علامة الماضي قبول تاء الثاني صح أولادي؟ طبعا عندنا كلمتان في اللغة العربية شتانا وحيهات. حيهات بمعنى بعوضة شتانا بمعنى فرقه. هاتان الكلمتان تدل على المضي لكن لا تقبل تاء التأنيس. فنسميها اسم فعل ماضي. صح أولادي؟ الكلمه اذا دلت على المضارع ولم تقبل علامته ايه علامه المضارع يا شباب؟ قبول ايه؟ لم طب لما اقول اه بمعنى اتوجع اوف بمعنى اتجذر انفع لا وي بمعنى أعجب ينفع اقول لم وي يبقى انا عليها اسم فعل مضارع وي كانه لا يفتحه الك... الظالمون والكافرون الكافرون يبقى وي ده اسم فعل مضارع بمعنى أعجب عش قيمه زمان كان واحد يقول لك اه من الايام اه مش كده الفرق بين اهي واهين ماذا يسمون بيسموه تنوين التمكين يسمون تنوين ايه يعني شوف ولا تقل لهما اف ف ده قرأت حفص شعب قال ولا تقل لهما اف فهمتوا ولا يبقى افن ما اتاسفش ابدا فهمتوا ولا لكن افي ما اتاسفش تاتي معين صح يا بيه احنا شرحناها القصه دي زمان فكرها؟ طيب طلعت على الحديد اسم فعل, فعل الامر اسم فعل الامر قلنا علامه الامر يدل على طلب ويقبل طب لو نقول صح يبقى اول صحي كف عن الحديث يرفع بالمهي ما ينصح صح ولا لا فده اسم عندنا اسم فعل امر اسمي يا ولدي اسم فعل أمر يا شيخ احيانا بيكون ماخوذ من جار ومجرور فهمتوا ولا يعني كلمة حتى كل حديث اليك عني لما المراه جلست على قبر وهي تبكي ورسوله صلى الله عليه وسلمها تعرف فقالت اليك عني قال اتق الله, الله واصبري لا تعرفه قالت اليك عني فانك لم تصب بمصيبتي فشوف اليك عني بمعنى ايه ابتعد فهم ولا؟ لا نسمع اسمع مذيع الاخبار يقول ايه اليكم نشره الاخبار اليكم بمعنى خذوا صح ولا لا يا ايها الذين امنوا عليكم عدد حفجر بمعنى الزموا صح ولا لا اظن كده واضح يبقى في قسم في الامر في منقول وفي مرتجل المنقول اما منقول من مصدر زي كلمه رواي ده فهمت ولا او منقول من الظرف امامك او كلمه مثلا يعني ايه نقول من جاره ومجرور زي عليك نفسك دراكي. ها دراك ها بمعنى ادرك ايوه نعم ده اسم ادرك ادرك نخليها دراك اللي عاوزينها فعالي بس احنا كده خلصنا اسماء الفعل واما بالنسبه للاعراب ها المرتجل يعني من اول كلمه استعملها كده يعني زي كلمه صاحب معنى اسكت ما هذا بمعنى كفر. يعني ودعت هكذا منذ بدايةها لكن عليك في الأصل يعني في الأصل يقول الكتاب وإنزل عليك يجار مجر نقلناها يبقى نقلناها من جار المجر خلناها إيه سمت ألا زي إليك عني زي سلمت عليكم أنفسكم أه كل ده يسمي اسمه الأمر منقول زي ما احنا في الأعلى مش في عالم منقول وعلى مرتجى يعني واحد ممكن تسميه واحد ما سميه مثلا واحد تسميه مثلا ذئب صح ولا او واحد تسميه فهد او واحد تسميه اسد مش كده ولا فالاسم علم يا اولادي منقول بس احنا كده هاينا عمالدرس فطر فطر يا رب يا رب يا رب أعدك عاربية سيدنا نوي اسم فعل مضارع بمعنى أعجب يعني بص لو جبت انت مثال فعل كده بص كده لو قلت آه بمعنى أتوجع يبدأ اسم فعل مضارع والفعل مستدى انا أنا يعني اتوجع أنا أيضا مبني اسم مبني لا مبني لما رش محل هو اسم الفعل ده يعمل عمل الفعل اسم الفعل يعمل عمل ايه بص حضرتك لما اقول مثلا هات العقيق هو الجبل يعني طب هي نفسها بعد العقيق بعد يعني. بعد فعل ماضي والجبل فاعل هي نفسها ايه اسم الفعل الماضي والعقيق عقيق فاعل نفس الاعراب يعني لما اقول ادس فعل ايه ده طب اقول اسكت فعل ايه اين الفاعل مش بتاخدينه انت طب صح اسم فعل امر بمعنى بص اين فاعله مستتغرو انت هو يدل على الفعل لكن لا يقبل علامته يدل على الفعل نفسه بس معنى بس لا يقبل على ها نوصف معنى, بس أه؟ ما معنى الفرق بين اوفي ما احنا قلناها كده اوفن غير اوفي ده المفروب ترسناها في حاجة اسمها تنون التنكير تنوني يا أولاد في أسماء مبنية أنا أقول بعض الأسماء وليس كل الأسماء في بعض أسماء مبنية نريد أن نفرق بين معرفاتيها ونكرتها يعني أخونا رضوان رزق ومولود فتناشي بويه وإنه حد يتمل اسمه دلواتي أقول والله أصلا بحب العالم اللحو ده فأصبح إسمه ده نكرة اسم ولده ده. من عارف لكن سبوي العالم المشهور ها كل الدنيا عارفة صح إذا في واحد معرفة واحد يفرق بينهما بالتنوين أقول جاءت بويه اللي هو العالم المشهور ومعه سيبويه اللي هو المحدش عارف فهمتوا لا هذا فرق بين كره هي نفسها ولا تقول لهم أوفي ولا تقول لهم أوفي لا تقول لهم أوفي يعني لا تتأثر من موقف معين زي سيدنا شغ أحمد الشخصين بحب الكورة فعملت في أذنك وأنت تسمع النح. وقال لك يا شيخ أحمد النهاردة في مصر مية مية متفتكش شباح لو فتك هينكد نبيعه نص عمرك فقلت له قد بالك كده قلت له صاهي بما اسكد عن هذا الحديث شوك حاجه حاجة حيث فيها فهمت ولا لا لقيته برضه بيعيدك قلت له يعني ايه في البوق ما تكلم ابدا فهمتوا وهذا والله أعلى وعلى مصلى الله عليه محمد